أذكار النوم يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد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 فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ويقول اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية ويقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات ويقول باسمك اللهم أموت وأحيا ويقول سبحان الله ثلاثاً وثلاثين والحمد لله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 ويقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي ويقول اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكة أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءة أو أجره إلى مسلم، ويقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وتبارك الذي بيده الملك، ويقول اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت